بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كباجم تتتبلي وانك يا يا رمضانك هسه ربينك نطلب النورتي اولي لو ربينورتي اولي سانك هسه غدان فالكم صدرك القمر يد ليله القدر جلمت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 warabbi tunanuratti ole tole sahugda yateccu kesatti kabatti rabbi qur'an anubusu qur'an kana kesa kajelumti ilman ilmana mahunti kaju qur'ana bareda kana gade nubusu isanu yadeccu isti yettu alkantuni maqa kana maado lailatul qadri majiramte makanisi moggaham tokko wanisin sadar kabdu wanisin kabaja kabdu lama aa an dii ka ibadaa ni sikke hojjatan sadarkaa butta qabaa teena ni thiikee sa ibadaa hojjete sunnille kabaaja wa an argaatu guddinawa an argaatu sadappan rabbinke na qur'aana sadarkaa qab qur'aana kabaaja qab isi tan ga dibuusi ummata kabaajamtura qur'aana يوقام متى قدمتوا ربكن غادي بوساجي افرقان ربكن اذا تركه سوان سلا مرتسه غادي بوسا لي يفرق كل امرين حكيم اكو مجديت نذبه القران كيف سات ووجهك هو هاغا وقت وانا جاتو كلمه النساء لو هل محفوظ الملائكه قد مجيتوا قال كنتني فضايله بايه قبدي صدر كبايه قبدي سادركا هل كانتنا إرّا تقفّا رب القرآن إتي كيسة بوث ونوغيات سادركا قدّا كبادشو إسيتي لما فا هجين إتي كيسة هجّة سن. هجين عبادة يروبرا جي أقوم هجّتونا ما شاءنا سادسفان هل كانتنا كيسة جبريلي في ملايكان غرادة جيدو نياتي كذبواني cm mintoota o isarad bin kar tani ya arabbi waadhuuf jedanii doa isaanirratti amin jida haga we tafa jri bahutti aka halqan tunun halkan nagaya x ke na naaya namamurte shan xri isi namni barba heta bu namni xyiri is si dabinamanhongon kaha arabbinhongongo yahban nam nirab rati regate ifi tanan abate rabbindili isa tarterti isadi dilinna ma difam tutoni ulama ara na makam jallu tujira dili tidi qafir burbutto la rabbina ma difa na majallu tujira yattu fadli rabbikena bal ada torbata sura maqa isiti sedde tappa ilmi ilminama taw hundi isi halkanta na kesa gadi buti murte ki isa ajala isa wanenni hojja hunde isi to yu Halkantana na gadi buti jaccu gadi bute malaika Haga ajala isa timpo jaccu kataro wanenni intu buyaenni to Haga bahu halkanta na kesa murtahe galme isi malaika ta tsike kennama jaccu halkantuni هل كان امه سيدنا محمد قف حقننت امال برايت تي هو اهلهم امه سيدنا محمد تي في قف ربك انك نكنه سببني ربك ان امه سيدنا محمد قف بدا سيف مال يوجنني توكو صلمتي اولي في يوفيتي سامبراسي لما فان عمر النبي محمد امه اساني عمرين امه سيدنا محمد دبابع. وग्गा ياتا مرة في الرياضيات كالسدي اولتاريفا ربي تينتاي عمري دي شاني جواباته وجي ربي ليلة القدر يمكن نهي سدرك اي شاني اول فورو وجي دي سان دراني حجته قالتي دراني عمري دي شاني تيرا فكيني الله ينه ربي دباتي ما جرا اومما خيسه دعاوى ودان وग्गा دي اتي دوراللي ثايجرا اتيبوداللي ثايجرا نبي الله ينو غرو كروبد بت حاجات ني دعوه رت ريقا وگاد بت فدلي بيشان تمام انا فو وگاه هيدو جيتو ناند غاري وگاقو بالا مافي ديبشان اجلو سيجرا كومنا ما ديبت دجيتو سيجرا على كلحان hana dalagan halkanta dalaga tan ba'e tu yira dalaga sanke sabak keyyap sadaqa salat zakat sada ba'fchu ayri addada dalagachu kunnin halkan isi takittin ji'a kumana ma'alaje tuura jini kumatu ni yo herregann waka sadde tami sadihiji ja'a furna majarutu yira akkas badun sani oluje tu